فاجعلهم جذابا إلا كبيرا لهم لعلهم كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون فرجعون أنتم <تصفيق> الظالمون ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هذا نجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا